فلا أقسم برب المشارك والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيلا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون مِنَ الأجداف سراعا كأنهم إلى نصد يوفقون خاشعة نبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا فَسُلَّمَ نُوحٌ إِلَى قَوْمِهِ أَنُذِرُ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ لَّدِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ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 واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا سكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا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 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَرْضِ الشَّاطِئِ تَسْلُكُونَ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُمْ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كبارا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّهُ وَلَا سُعُوعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ ضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَذِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِّنْ مَا خَطّ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 رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مومنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا